يوم ترونها تذهب كل مرضعة مما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتر الناس سكارا وتر الناس سكارا وماهم بسكارا ولكن عذاب الله شديد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 ثم من عَلَقَةٍ ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أَجَلٍ مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم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 من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فاليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع ثم يقطع فالنظر هل يذهب نكيده ما يغيض؟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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 117. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 118. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء جعلناه للناس سواء نالعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وَإِذْ دَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلْطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفذهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك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 وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ على مَا تَعَصَّبُوا وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ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 ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنا ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم، والذين كفروا وكذبوا بأياتنا فأولئك لهم عذاب. الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا لا يدخلنهم مدخلا يرضون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 Alam siitä, at du ikke مِنَ at det kunstet Gud som ud af dem, så glår مَا glad, og der فِي Jesilla�� bylo sådan. Gud er vir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 يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَنَّارُ أَنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم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 هو سمّكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.